يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رح. ملء الوجود عرفه خير وجود فارتك دوما ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا